ساعة شيء عظيم يوم ترون تضع كل ذات حمل حملا وترى الناس سكارا وما هم 餃 وَمَا ka oana vin sun cau ki One Yeah. فَإِذَا الْأَرْضُ تَمَايَلَتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ That